يا يحيى قل الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان ثقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقرت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا